لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ع ب س و و ت ل ى جاءه ا ل أ ع م ى و م ا ي د ل ا ك ل ا م ي ه موسوعه ا ل ه تصدى و م ا ع ل ي س ي ل ل ع ى و أ م ا من ج ا ء ك ي س ع عنه ى يخشى وهو فأنت ت ل ى ك ل ا إنها تذكرة ف م ن شاء صحف م ك ر ا م م ة ر ف و ع ة م ط ه ر ة بأيدي س ف ر ة ك ر ا م بررة ق ت ل ا ل إ ن س ا ن م ا ء الله شيء خ ل ن ه ث م إذا شاء أ س و ر ه ك ل النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ن شققنا ا ل أ ر ض شقا فأنبتنا فيها, حبا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا و ف ا ك ه ة و أ ب ا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 أرهقها قترا موسوعه النابلسي ل ج ا للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ي ت وإذا ا ل و ح حشرت وإذا البحار و وإذا ش س ج ر ت و إ ذ ا ا ل ن ف و زوجت و س إ ذ ا ا ل م و و د ة س ئ ل ت ب أ ي ذنب ق ت ل ت و إ ذ ا ا ل ص ح ف نشرت و إ ذ ا ا ل س م ا ه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 ك ن اسماء ج ن ن و و م الله رآه ب ا المبين وما و على الحسنى وما هو بقول شيطان و م ا ت ش ا ء و ن إ ل الله أن يشاء ا رب ا ل ع ا إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا ا ل ل م ي ن فطرت تثرت ب ح ا ر فجرت واذا القبور بعدرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم موسوعه النابلسي ل ل ع ل ي ك م ل ح الاسلاميه ف ظ برار لفي نعيم و إ ن ا ل ف ج ا ر ل ف ي جحيم ي ص ل و ن ه ا ي و م ا ل د ي ن و م ا هم ع ن ه ا برائبين م ي ه ن ف س لنفس ش ي ئ ا و ا ل أ م ر يومئذ